إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولائك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون